طل الندى والشمس تبسط نورها الحاني حانات الوقت في عيده جما طل الندى والنور صباحك عيدي يا عيدي صباحك ريح رايحاني صباح الورد وانفاسه عبيرك في منذ عبر كادي مردو تعطر عيدي يا بطلة عيدي الثاني <تصفيق> على شفتك يا عيدي كياني طيب مسر تعطر عيدي يا المشريك بطلة عيدي الثاني على شفتك يا عيدي كاني طيب ومسرور عصافر الفراح فيني تغرد عذب لا الحاني على غصان الغلا غنت بطرق اللعب والمجرور عصافر الفراح فيني تغرد عذب لا على غصان الغلا غنت بطرق اللعب والمجرور بطرق اللعب والمجرور على <تصفيق> ظهر <ضمن> الندى والشهر ستبسط <تصفيق> نورها الحالي حالات الوقت في عيد جما طل الندى والنور صباحك عيدي يا عيدي صباحك ريح غايحان صباح الورد وأنفسه عبيرك دي منذور صباح الورد وأنفسه عبيرك دي منذور أهل أهني فيك كل ليلي وهني جملة أوطاني وهني عالم قامت تهجد في خفايا الدور أهني فيك كل ليلي وهني جملة أوطاني وهني على من قامت على خفايا الذ انا ممتن للوالي بفضله دامها حياني وشوفك عيد في عيدي وانا من فرحتي معذور انا ممتن لل بفضل اهدامها حياني وشوفك عيد في عيدي ونا من فرحتي معذوب كد عام عليك يعون بخير طول الأزماني يمر اليوم لك العام وتغشك الليالي بهو وكل عام عليك عود بخير وطول الازمان يمر واليوم لك العام وتوشى كل ليالي الدهور وتوشى كل